On de balaw tamilladun ni uzra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 اَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيبَهَا وَكَانَ مَرْأَاؤُهُمْ لِكَي يَأْخُذَ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّ الْغُلَ مُفَكانَ أَبَوَاهُمؤ مِنَْنِ فَخَشنَا أَ يُُحقَهُماَا طُيَنَ وَكُفْْرَ فَأَرَدنَا أَ يُبَد لَهُماَا رَبّهُمَا خَييرًا مِنْهُ زَكةًَ وَأَقُرَبَ رُحم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 قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِنَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا أَلَمَّا نَنظْلِمْ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَنَّ مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى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 جوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سداً أَلَمَ مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرًا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي جُذْرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا ثَقُّوا اِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتِنِي أَسْرِعُوا عَلَيْهِ بِطَقْرًا فَمَا اسْتَطَاعُ أَنْ يَظْهَرَهُ وَمَا اسْتَطَاعَ لَهُ نَقْبًا قَالَ هذا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإذاَا جَ أَوعُ رَبّ جَعَلَهُ دَك أَكَانَ رعْدُ رَبّ حََّّ َتَنَكنَّ بَعضَهُم يَهُمَ إِز يَموجُ فيِي بَعضٍ وَنُ فيِي غَاف الصُور فَجَمَعنَاهُ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 فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً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 الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ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 إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ك ه يا عين الصا ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداءا خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائك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 وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَا وَكَانَت طَيِّبًا بَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا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 قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تطيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك ظلاما زكيا قالت أنا يكون لي لم سسني بشر ولم اكبويا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان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 ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإن تَرَ نِنَ البَشَر أَ أحدَدَ فَقُول إِ نَذَرتُ لِحمانِ صَمَ فَلن أُكَلِّمَ اليَمَاءِ السّ فَأَتَتْ بهِهِ قَمهَا تَحمِلُ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه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 وجد على مين مباركا اينما كنت وانصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا تدر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له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 أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاضِبٌ أَن تَعَنَّ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قال السَّلَامُ عَلَيْكَ سَأَسْتَوْطِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب فكلا جعلنا نبيا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 حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من إِذَا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فَقَالَ فَمِنْ دَعَتِهِمْ خَلْفٌ ضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَوْنًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسا فأخرج حيا وَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مُقْمَحِينَ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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُونٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِنَّ السَّاعَةَ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 وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْثُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أُسْلِمَ الشَّيَاطِينُ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمْ أَذَا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نُعَذِّبُ لَهُمْ عَذَابَا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَغْرَدًا لا يملكون الشَّفَاعَةَ إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شَيْئًا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا الَّذِي لَهُ الرَّحْمَنَةُ وَلَدَا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِرُ الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَّقَدْ رَأَى حَصَاهُمْ عَدَّهُمْ عدا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 فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسنع لهم ركزا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 Și si bəhərər əlan üçün Eig, Inə BConn savun də sy tonight ve təx陳ə Yəyə gazim Allah nəyə mol This Ləhə əsmaq لِأَهْلِهِمْ كَذُ اِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا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 سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأُولَى ضُمَّ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ رِيبٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى إِذْ هَدَأَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طوى.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 يؤذ في فيه في التابوت فاؤذ فيه في اليم مثل يلقي اليم بالساحل ياخذه عدل وعدله وألقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اذ تَمْشِي اخْتُ قَفَت تَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُم عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ تَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ لَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فتونا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 طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يقوى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى تَأْتِي يَا هُثَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي قُلْ إِنَّتِي نَكَثْتُ بِآيَةِ من رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَتَمَرَّدَ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى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 لُرَاءَى أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا قَالَ مَعيدُكُم يَمُ الزينََةِ وَأَ شَرُد سنُ الّوحَا فَتَوَلَّا فِ الرعوونُ فَجَمََ كَيدَهُ ثمَُّ أَتَ قَالَ لَهُمُّ سَ وَإلَْكُم لا تَفْتَرُور عَى اللهَّهِ كَذِبًا فَيُسقِتَكُم بِعَذ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى تَتَنَازَعُونَ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَثَرٌ نَجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُسْلِمَةِ فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى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 قال آممَُمْ لَ قَضْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِهُ لَبكُمَُّ عَمَكُم الصِحل فَل أُقَطِعَ أَدَكُم وَأَرجُ لَكُم مِنْ خِلَافٍِ لَ أُصَلِّبًاَّكُمْ فِيجُذُورٍ النخلل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاء لي هذه الحياه الدنيا ان امنا بربنا ليعثر لنا خطايانا ومن اكرهتنا عليه من السحر لله خير ما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 جََّا تُعَدْنٍ تَجْْرِيمٍِ تَحِهَ الأمْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَ أُمَنْ تَزَكَّ وَلَ قَدَ أَو حَنَا إِلَى مُسَ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَقَامُ فِدْرَكًا وَلَا تَخْشَى فَاتْبَعْهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مِن وَرَائِهِمْ اَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَغَادَرْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنِ فَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى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 وَنَاءَ أَعْدَ لَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَهُ قُلَائَ إِلَا أَسْنِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِدِ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 ققالمَا أَخْلَفْناَا مَمْردَكَ بِمَلكِنَا غَلَكِ حرُ مِنَ أَوزًَا مِن زينَةِ القَوْمِ فَقَزلَفْنَّهَا فَكَذَلِكَ أَلقَ السَّامِرِج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 وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ فَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطَيْعُوا أَمْرِي قَالُوا لَنَّ بْرَحَ عَلَيْهِ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 قَالَ بَصُرُتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضُتُ قَبْضَةً مِّنْ أَسَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي قَالَ فَاذْهَبُ فإن لك في الحياة أن تقول مِسَاسَ مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن نسفا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 وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا قالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا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 وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أَذِنَ له الرحمن ورضي له قولا يعلم مَا بين أيديهم وما خلفهم ولا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 لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا وَكَذَالِكَ اتَّتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَالِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى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 تسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل غروبها ومن آماء الليل فسبح وأقراف النهار لعلك ترضى. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا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 لك نَاهب بعَزَابِم مِنْ قَبْْلِهِ لَ قَاهُ رَبنَا لَل أَرسَللتَ إِلينَا رَسُولًا فَنَتَّ بِعَآياتاتِكَ مِنْ قَضْلِأَن نَّزِلَّ وَنَخزَا قُلْكُل مّ تَرَبِّ صُ فَتَرَّ Fəstə'ləm ənəməni əsəhəb əsəhəb əsləyətə və mən əhətədə əsəhəb əsləqə